ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي والمساكين والمهاجرين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 الخبيثات للخبثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون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 وَبُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدي نزنتهن إلا ما ظهر منها وَاللَّيَضْرِبَنَّ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِي نَزِيَّتَهُنَّ وَلَا يُبْدِي نَزِيَّتَهُنَّ إلَّا أَوْ أَبَائِهِنَّ أَوْ أَبَائِ نسائهن أو أبناء بعونتهم أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن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 إِلَٰهَ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِّتَبْتَؤُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ